أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرُنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائبات والحافظين فرودهم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 فأمرنا تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خذوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن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 إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأتم مؤمنة وهبت نفسها وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبيين راد النبي أوي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ نَّبِيٍّ إِلَّا, إلا لكم إلى طعام غير ناظرين إلىه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يوذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجا ولا أن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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا ولا إخوانهم ولا أبناء ولا ابنائي اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقينا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك ادنى وان يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها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 ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إن علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا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 ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا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 وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب اللَّهُ المنافقين والمنافقات ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا فيه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 بل الذين لا يؤمنون بلا خير في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالرَّبْحِ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ورفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خنط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقد ضلنا فيها السير سيروا فيها ليالي وايام فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث وmezقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صدار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم